وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بي خالصه ذكر الدار وانهم من دنا لنا من المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع ودلكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وان مدِ المُتَّقينَ لَحُصنَ مَا آابَ جَاتِ عَدَل مُفَاتَّفَتَهُ الأبْابَ مُتَّكِئينَ فيِيهَا يَدَرُونَ فيِيه بِتكِهَثٍ كَفَةِ وَشَرابَ 116. ويدهم قاصرات الطرف أتراب 117. هذا ما توعدون اليوم الحساب 118. إن هذا لرزقنا ما له من نفاب 119. هذا وإن للطاغين لشر مآب جَهََّماَا يَصْلَ نَهَا فَبِسَلْمِهدَ هذا فَنْ يَيدُوقُهُ حَممُ وَغَسَّاقَ وَآخَرُ مِ شَكْلِهِ أَزْوََ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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده عذابا ضعفا في